السلام عليكم يا رجاله <تصحيح> <تصحيح> عبد الله نعم <تصحيح> <تصحيح> السلام عليكم يا رجاله طيب انا وصلنا إلى قول الله تعالى ان الذين امنوا الذين هادون صار والصابعين من آمن بالله والله والآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم خوف عليهم هم يحزنون يقول الله تعالى أن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابعين من آمن بالله والآخر وعمل صالحا المسالة هنا في من الإيمان والعمل الصالح مدار النجاة على ذلك بتطبيق هذا الأمر بالإيمان والعمل الصالح نعم أحسن الله لكم جزيلا معنا كل خير بلنلود الرجال الذين اعتدوا وعصوا والذين خالفوا امر الله جل الله يدفع ذكر الله جل الله في مثاني فذكر الله جل الذين امنوا وعملوا وعملوا صالحات يقول الله جلال فعلا أن من الأمم السابقة أيضا من آمن, بالرب من آمن بالله وبالرسول الذي أرسل أليهم وعمل صالحا فلو السعادة الأبدية السعادة المضية رب البرية سبحانه وجل جل في أوليه وهو من أولياء الله وأولياء الله لخوف عليهم ولهم, ولهم يحزنون كما قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنهم وقد قال الله تعالى مع عن الملائكة يقول للمؤمنين إن الذي قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعملوا لكن لا بد أن نفهم شيئا أنه لا يمكن من إيمان دون عمل صالح. أنه لا يكون الإيمان دون العمل صارح بل الإيمان مع ما العمل الصالح يكون إيمان ويكون العمل الصالح نعم ولذلك قال إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى الصابئين من آمن بالله وواليوم الآخر وعمل الصالح لأنه لا يكون مميناً قط إلا والإيمان الذي استقر في القلب لابد أن يكون له الأثر في الأعمال الصالحة ولذلك المؤمن حقا راعي من من طالح من عباس إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى الصابئين من آمن بالله يوم الآخر قال أنزل الله تعالى بعدها ومن يبتغى الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين إذا هنا المعنى لا يتخذه يتخذ أحدا دغلا يعني يتخذ هذه الآية يقول الذين آمنوا الذين هادون الصالحين ما دام قد آمنوا وقد قال قائلهم قال من آمن بالله ومن من آمن بالله وأحده وآمن بأي رسول دخل الجنة وهذا كفر مستقل لأنه جعل الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إخبار إختياراً لا اجبارا هذا خطأ مبين. هنا أن الذين آمنوا الذين هادوا النصارى والصوفيين من آمنا بالله واليوم الآخر قال ابن عباس فأنزل الله بعدها وما هي بيتغيير اسم دينا فلا يقبل من وهو في الآخرة من الخاسرين وهذا أيضاً مصداق للقول تعالى ان الذين أن الدين عند الله استن ومضاق للقول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال بأبي هو أمي لا والذي نفسي بيدي لا, لا يسمع بي من هذه الأمة يهودية ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار إلا كان من أصحاب النار لذلك ما من أحد يزعم إيمانا ولا يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا كان من الكفار وما من أحد يزعم أنه آمن بالله وبالنبي محمد ولم يؤمن بشريعة محمد ورأى أنه يخرج منها إلا كان من الكفار قال الله تعالى سبحانه جل, جل في علا قال وإذا الله ميتاق النبينا لما أتيتكم من كتابه وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولا تنصرون قال أقرأتوا ما خصتم على داركم إسري قالوا أقرأنا قال فشهدوا وأنا معكم من الشهدين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي محمد بيدي لا يسمع بي من هذه الأمة يهدي ولا نصرني إلا إلا كان من أصحاب النار لم يوم بالذي مل... لقيت بك إلا كان من أصحابه رضي اللهك أسمي الله عليك وفعل مقامك نعم وأما يهود من الهوادة أو من المودة أو التهود وهي التوبة فقول موسى عليه السلام إن هدنا إليك يعني تبنا إليك أنبنا إليك رجعنا إليك وقيل نسبتهم ليهود أكبر أولاد عقوب عليه السلام وأما وجه تسمية النصارى لما قال الذين أمنوا الذين هدوا النصارى لما بعث عيسى عليه السلام وجب على بني السلام الابتباعه وننقاد له فأصحابه وهل هم النصارى ثموا بذلك تناصرهم فيما بينهم قد قال عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله يعني من أنصاري مع الله جل في أولاه وقيل سموا بذلك أنهم نزلوا أرض ناصرة أرض يقال لها ناصرة والصحيح أنهم كانوا أنصارا لله ولرسوله فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم قاتما لنبينا ورسولنا إلى من آدم وأوجب عليهم تصديقه فيما أكبر لكنهم كفروا به لذلك لذلك فإن اليهود النصارى إن لم يؤمنوا بمحمد فقد كفروا بالله جل في أوله الصابئون اختلف العلماء في الصابئين من الصابئون قال ثان الثوري عن زيد بن ابي سليم قال الصابئون قوم من المجوس قوم من المجوس واليهود والنصارى لهم دين الصابئ ليس له دين وهذا نقل عن عن جبير علماء وقيل قوم يعبدون النجوم قوم قالوا يعبدون الملائكة وقيل أقال كثيرة فيهم لكنهم كفر ليسوا هنا الله تعالى قال إن الذين ه هاد والذين هادوا والذين والنصارى وَالصَّبِينَ من أَمَنَ بالله وَلَيْهُمْ الْأَخِرِ لا يؤمن باليوم الآخر من هؤلاء إلا إذا كما جاءت في الآية الأخرى في سورة المائدة ومن يؤمن به ومن يؤمن بيوم, بيوم الآخر يؤمن به يعني يؤمن بالقرآن يبقى إذا من كفر بالقرآن من كفر بالقرآن كفر باليوم الآخر ومن كان يوم اليوم الآخر لابد أن يومنا بمحمد صلى الله عليه وسلم أsource كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم أيضا كفر كفر باليوم الآخر وهذا ظاهر جدا في هذا الباب أنهم يعني الذين هادوا والنصارى والصبيين أنهم كفروا بالله وك... أنهم كفروا بالرسول وكفروا بالله لأنهم كفروا بشريعة الله ل independ وقد قالوا هو نبي للأميين ولم يؤمن بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم هناك من المتصوفه من يرى بانه يجوز له الخروج عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم كما يجوز له الخروج عن كما يجوز كما جزى لموسى الخروج على الخضر عن, عن, عن موسى السلام قال الله تعالى الذين امنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا والصلاح هذا لا يكون الا الا, إلا متبع في نبي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته احسن الله عليك فلهم اجرهم عند ربهم الخوف عليهم وهم يحزنون كلا أولياء أولياء الله لله علي وأولياء الله لخوفا عريما لهم يحزمون من معن السعادة الأبدية السرناضية في جنات النار في مقعد سطخا عندما يكون مقتدر بأنهم يتمتعون في الجنة لأنهم آمنوا بالله فلا ينقادوا له وأيضا ينقادوا بشرعه سبحانه وجلّا جل في علي والأصل في ذلك كما قلت الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن بمحمد فهو كافر ومن آمن ولو قال آمن بكل الأنبياء دون محمد فقد كفر ولو آمن بكل الشراعة الشراع إلى شراعة الإسلام فقد كفر هذه الشراعة ناسخة وهذه الشراعة غاربة والنبي خاتب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقل منه في الأخرة من, من الفاسرين قال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فقككم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه العلاكم تتقون نعم فقال أخذنا ميثاقكم ورفعنا فقائكم الطور خذوا ما آتناكم بقوة خذوا ما آتناكم بقوة لاشتهادوا في طاعة الله جل وجل العلا هذا في التقرب إلى الله جل في فعلا هذا يكون كما قلت على ما أمر الله جل فعلا بأن الإنسان يسارع في الخيرات ويتنافس في الصالحات والطيبات ولا يجد يعني فضل فضل بعد فضل إلا ويسارع في فعله ويسارع في, في العمل به قال وإذا, خذ وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون والأغذر القوة كما قلت أن يسارع إلى الصالحات والطيبات ولسان حالي يقول عجلت عليك ربي لترضى وقال ألا عليكم تتقون لأنه من أظهر الصدق في عبادة الله جل فعله وأسرع في مرضاته فإنه يكون قد بلغ إلى مبلغ التقوى الذي يرتضي به الله جل على لعباده وأن يرتفع المرء به درجة عند الله جل فعلا ولذلك كانوا الصحابة الكرام بعدما أسرعوا جدا لمرضات الله جل فعلا انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قال فما رايكم رجل من اهل الجنه فكشف نحسن يقول اود الله ان اكون قال انت منهم وعيد ربيع بن كعب عندما قدم الودود للنبي صلى الله عليه وسلم قال له سني سني ما شئت قال اسالك مرافقتك في الجنه قال او اذا قال هو ذلك قال هو ذلك, قال هو ذلك وإذا دخلنا مزقنا مرفانا فوقكم الطور خذوا ما اتاناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ثم توليتم بعد من بعد ذلك من بعد ما من بعد ما فعل الله بكم ذلك اخافكم وارجعتم كما قال الله تعالى وانطقنا الجبل فرقهم كانه ظل وظن انه واقع بهم خذوا ما اتاناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون فالطور الجبل هو الجبل كما فسروا به في الاعراف نعم الذي كان عليهم كالظلة على أساس أنهم إن لم ياخذوا بشريعه الله جل فعلا ساق عليهم الجبل ويقضي عليهم جميعا حتى قال خذوا ما أتيناكم بقوة يعني خذوا التوراه وأحكام الطورة وأعملوا بها وتعبدوا لله جل فعلا وهذا أفضل لكم واذكروا ما فيه اقرأوا ما فيه من الأحكام وطبقوها نعم. ثم توليتم ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته وهذا المثاق المؤكد العظيم توليتم أين فلولا فضل الله عليكم ورحمته أي بتوبتي عليكم وإرساله النبينا المرسلين عليكم لكنتم من الخاصرين أي نقطتم العهد والمثاق إذن الخسارة الكبرى تحيط بكم فأنتم من أهل النرام لا تخرجون منها كلما أراد يخرج منها أعيد فيها وقال أن ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذب نسأل الله هذا الفعل أن يجعلنا بمن في الخيرات وأن يتقرب إلى ربه بالطيبات وأن أعوذ بالله من يعني الرجوع ولا القهطري ولا التقاعص عن طاعة الله جل دل... في علا الفوائد المصنبطة. كل إيمان متوقف صحته على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وكل شريعة منسوخة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم المصارعة في الخيرات تبلغ, للمر... تبلغ بالمرء مبلغ التقوى الذي يرتض... يرتضيه الله جل في علا عبد الانقياد والعصيان عتو والتولي خساره فالتولي عن عن سبيل الله جل في خساره وهي خساره محكمه